Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Ra. Tidak ayatul kitab ilmubiin. Alif, Lam, Kita telah memberikan Quran yang Arab yang agar kamu mengerti. Kami akan memberikan cerita yang lebih Al-Quran, wa in kuntumil qablihi la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 نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عليم حكيم.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 قَالُوا يَوْسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِقُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ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 سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 ولمَ بلغ أشدَهُ آتيناهُ حكماً وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 Kedalik, lenasr f'anhul suluah wal fashshah. Innu min ibadinaal وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَلَّ بَاب قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 Wa atat kull waahidah minhum naskinu. Waqalat ikhurj alaihinn. Falam marainahu Fala maa rai nahu akbar nahu, wakuttag naidiyan, wakuln hashillallah ma haza bashar, wakuln hashillallah ma haza bashar. In haza, inlla malaqun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 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنُودُهُ حَتَّىٰ حِينٍ Wadahul mahaus Sijna fatayan, Qaal ahdumaa Inni arani agir khamera, Wqaal al-akhir Inni arani ahamil fawq rasi kubaza طائر من نبئنا بتأويله اننا نراك من المحسنين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 ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين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 Quln haşe lillahi maa alimna alayhi min suuk Qalat imra'atul aziz ilan haşhassal haqq anara watuhu an nafsih wa inna hulamina assadqin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 وإلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به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 118. 119. 111. 122. 133. 44. 55. 56. 66. 67. 57. 68. 78. 78. 99. 910. 109. 109. 109. 110. بجهازهم قال توني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المزيلين.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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَأْوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي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 Fahuz ahdana makannya, Inna narak min al muhsinin. Qal ma'ad Allah an ahuza illa man wajdna mata an ahdhu. Inna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 Inna hu la yayas min rohhi Allah illa alqawmul kafirun Falaumma dhalu alaihi, qalu ya ayuhal aziz masana wa ahlanat zurr wa diinna bibizaaat muzjat, faofilan al kail, faofilan al kaila, الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنت قَالَ إِنَّتِي أَنَا يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إنه من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 kita hukaim. Kata, Saya akan memaafkan kamu, Tuhan. Dia adalah Yang Maha Pengampun dan Maha إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا فَهَذَا تَأويلُ رُؤيايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم Min al-Badu min. Bagi an nazwah syaitanu bini, wabain ikhwati. Inna Rabbi lattiful lima yasha. Innuhu huwa al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 Halik min amba al ghayb Nuhih ilik, wma kuntu ldeyhim iz ajm'ah amrahum, whum yamkurun, wma aktherul nasi walu harast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 بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 ولداو الآخرة خير للذين اتقوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا سَتَيَسَرُ الرُّسُلُ وَظَنُّوا